يا شايل الضبي بين يدي يا شايل الضبي بين يدي سهل الضبي من شاله بالهون بالهون يا مغلي بالهون بالهون يا مغلي معطيك ضبي الفلاح له معطيك ضبي الفلاح له غزال كرتاح مع راعي غزال مع راعي يبي على الصدر مقيلا يبي على الصدر مع راعي غزال كرتاح يبي على الصدر فقيلا Ghezelek, retach, marra'i Ya bi' ala'l-ssodri, bec'ya la Ya bi' ala'l-ssodri, bec'ya la Ya bi' ala'l-ssodri, bec'ya la Ya shai'na بل هو يا مغني بعطيك ضبي الفلاح لا عطيك ضبي الفلاح الشوق لك بالهطاوي شوق لك بالهطاوي والنفس لك دوم ميالا والنفس لك دوم ميالا <تصفيق> الشوق لك بالهوا طاوي والنفس لك ذوب ميال بالفلاحا <سؤال> طيق طيق بالفلاحا ضب يكذب بفك خف الله فيه ضب يكذب بفك خف الله فيه واذا ويك بوصاله <سؤال> واذا ويك خف الله <سؤال> فيه خف الله bsala wedawik bsala dab yakdhib bik khaf allah fi dab yakdhib bik khaf allah fi o killa bi el falah ala ma